وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاَثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ في جنات النعيم 114. من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين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 119. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ 110. في سدر مخضود 111. وطلح منضود 112. وظل ممدود وما وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء 117. وقالناهن أبكارا 118. عربا أترابا لأصحاب اليمين 110. ثلة من الأولين 111. وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 113. وظل من يحموم 114. لا بارد ولا كريم 115. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم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 117. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 118. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 119. لآكلون من شجر من زقوم فما فمالئون منها البطون 119. فشاربون عليه من الحميم 110. فشاربون شرب الهيم 111. هذا نزلهم يوم الدين 112. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون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 ستم شجرتها أم نحن المنشود نحن جعلناها تذكرت ومتاع فسبح بسم ربك العظيم فلا أقسم بمواتع النجوب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 رب العالمين اف بذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فله لا اذا بنرت الحقوم وانتم حينئذ 117. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 118. فلولا إن كنتم غير مدينين 119. ترجعونها إن كنتم صادقين فأم 118. فروح وريحان وجنة نعيم 119. وأما إن كان من أصحاب اليمين 110. فسلام لك من أصحاب اليمين وأما 113. فنزل من حميم 114. وتصلية جحيم 115. إن هذا لهو حق اليقين 116. فسبح باسم ربك العظيم